نبدأ السلام د ر ان شاء ل ه ل ي و عليكم ن د ك م ستفق و ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم ش ي د ي وجزاكم عنا خير أ س أ ل يا مولانا عن قول المصنف رحمه الله تعالى وتقليل ا ل ل ح ي ة لما روي أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا ت و ض أ ا د ك أ ص ا ب ع ه في لحيته ف ن ه ا أ ن ا المشق ل ق و ي ه وسنة يوسف عند أبي ج ا ئ ز ع ن د ه م اكمال وهنا يأتي السؤال لأن, لأن السنة السؤال قال الشيخ يأتي إ ا ل ف في ر م ح ل ه وكنت أ ع ر ف أ ن ا ل س ن ة تنقسم إ ل ى قسمين س ن ة م ؤ ك د ة و س ن ة غير م ؤ ك د ة ف أ م ا ا ل م ؤ ك د ة ما واظب عليه, النبي صلى, عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه قط و أ م ا غير ا ل م ؤ ك د ة فهي التي فعلها النبي م ر ة أ و مرتين فقول الشيخ هنا ا ل س ن ة اكمال الفرض في محله وبها أ خ ر ج ت خ ل ي ل ا ل ل ح ي ة ولو طبقنا هذا التعريف ل ل س ن ة على ا ل ش و ا ت مثلا والذي قد عده س ن ة من قبل لا يكون س ن ة ل أ ن ا ل ش و ا ت ليس هو إ ك م اكمال ل للفرد في محله هذا هو السؤال في فما ر يا سيدي ي هذا هو أ في ه ذ ا ت ع ر ي ف وما هو وعلى التعريف الصحيح وعلى أي أ سؤال ا خلاف بارك الله الله يبارك س س من دنم الله فيك فيك جيد ولكن لابد أ ن تتنبه إ ل ى أمر امر ل ن أن مهم عن فرض وسنة ب ا السواء ا سنة ق ئ ة اللحية بنفسها خلافا ليس متنما لشيء آخر. خلافا لتخليل آخر لذلك لما ذكر المؤلف ا ل ل هل م ص على س يسقط د محمد ن طنيها النص ا قال لما في أقف أنه على صلى الله روي و ل لحيته م كان شبك كأنه إذا أصابعه أثنان توبأ و في المسط ي أبي يوسف في يتكلم أصولية يعني ي ل لأن السنة إكمال الفرض محله يعني الآن هو يتكلم عن مسألة أصولية هنا. يعني هل هو عندهما هو هنا سنة س عند عن جائز ق ا ل ف ر ض بغسل ا ل ل ح ي ة على ظاهرها إ ذ ا كانت ا ل ل ح ي ة ك ث ي ف ة هنا هكذا يتكلم عن هذه المساله أ ل ة إذن ف ر ق ذ ه ا ل ح ا ل بغسل ة اراد ل ل ح ي في ة ظ ا ه ه الآن إذا ا أ ر أ ن يكمل يعني ز ي ا د ة أ ج ر و إ ك م ا ل يكون بتشبيك أ ص اصابعه ب ع ه هذا ا ل م ق و في ل ل الجميع ق و عند ل خلاف بلا خلاف ا ي ن ي ذ ه القضية بني على مسال على أصولية كما قلت ذلك تنبني كما يعني مثلا وايضا فيها خلاف مثلا عندنا مع الشافعيه ع يعني ي ة مثلا ي قضية النية الفكرة مثلا إنما ا ل سأخذ حتى سوضح م ا ا ل ل ب ن ا ت ن من محذوف. لأنه غير صحيح. يعني لا النص يعني يعني إنما بالنيات ا لا الكلام لا إطلاقه الحديث لا الواقع الأعمال على يزلق على بد تقدير محذوف فهم غير صحيح يصح يعني لو نوى أ ح د منا ن ا ل آ ن أ ن يصلي أ ر ب ع ركعات فهل تحصل من غير عمل لذلك العلماء قدروا ا ل ح ن ف ي ة قالوا أ ج ر قالوا إ م اكمال ل الأعمال بالنيات إنما إ أي إكمال الأجر بالنية لذلك عندهم عبادات لا يحتاجون فيها إلانية مثل الوضوء لا يحتاج المسألة كيف سينا هذا لذلك إلى مثل يكون نية نية وضحة المقصود عندهم إلى ولكن السواك يعني س ن ة م ن ف ص ل ة لوحدها لا تتمم شيئا الا إ ذ ا اردت أ ن تقول يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ م ر بالسواك عند كل ا ل ص ل ا ة عندما قال لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي ل أ م ر ت ه م بالسواك عند ولكن هذه السنه م ن ف ص ل ة تماما إ ن ليس د ا خ ل ة و إ ن م ا غسل ا ل ل ح ظ د ا خ ل فيما هي الوضوء قفضت في أ سنشرح ئ ل الإضاعة ة حتى أ ا ما、أسألكم. أخونا الآن نار قلنا أسألكم عمر لليوم أبو على ننتظر بلحتي أن تدعي اضحك ل شيئا ا ل ق ض ي ة كيف خلقك في سنشرح ابي أ عمر اليوم نحن وصلنا لقول ب ل المصنف فرض الغسل فرض المصنف ش ي ر ا ل ج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله العالمين لله عب و ل والسلام على خلق ل ا ا أسف س م ي سيدنا ن وانتبعه محمد وصحبه وعلى آله ي اليوم أحسن الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم ما علمتنا إنك أنت العليم بما أنت تعالى إنك الحكيم قال المصنف رحمه الله تعالى فرض الغسل المضمضه والاستنشاق وغسل جميع البدن والفرق بينه وبين الوضوء أ ن ه م أ م و ر بغسل الوجه في الوضوء فيجب غسل جميع ما يمكن غسله من البدن إ ل ا باطن الانف ع على ي ن م مر بخلاف ب ا ط ا ل أ ن والفم حيث يمكن غسلهما ولا ضرر فيه فيجب وقد تأكد ذلك الآن بدأ فرائض الغسل وعندما فرائض الغسل يعني الحنفية في يفقون فيقام ببيان يعني يتساهلون تسميات على تسمية فنواجبات بدأ وقد وعندما الأمور واحدة قال تأكد عدة أركان ذلك هذه الآن الغسل الغسل مثل على الغسل الغسل فروائض ا منها الأركان ف الغسل هي أ ر ك ا ن ه وكذلك م ث ل الزكاه أنا ق و ا ل واجبه بمعنى أ ن ه ا فرض ففي مثل هذه المواضيع ت س ا م ح و ن بها على خلاف تفصيلهم بين الفرض والواجب عند بيان ا ل أ ح ك ا م أنا ن قصدت يعني في م و هنا م قد ي يقول و فرض ويريدون به ل ر أو اراد ل يريدون به ل الفرض الواجب ف ر ر ض وهكذا أو أن ي ي و ن به ان ل كقولهم الزكاة الواجبة ف ر ر ض و ي ي د به الفرض وهكذا هنا الفرض أراد أن يبين الفرق ب د أ المصنف بذكر فرائض الغسل قال المضمضه والاستنشاق ثم بين لماذا ذكر المضمضه والاستنشاق وجعلها أ ر ك ا ن ا أ و فرائضا في الغسل ولم يجعلها كذلك في ي الجسنا ولم يجعلها كذلك عفوا ل كذلك ه ا ع في الوضوء قال أن المطلوب في ا ل ه ب و خلافا للغسل ل أ ن ه م أ م و ر ب ت ط ف ي ر جميع البدن وهذا مقدور على ت ط ف ي ر ه اي غسل باطن الفم وباطن ا ل أ ن ف مقدور ولا حرج في ذلك وقد أ ك د ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي قولنا وأنق وأنق وأنقاء يكون مقصود فبل كيف يعني مقال أنقاء أنق كل ألا الشعرة البشرة ألا فبل الشعرة البشرة البشرة البشرة البشرة إن جنابة تحت شعرة الا فبل الشعرى و أ ن ق ل البشره انقاء البشره ة البشرة ازاله الماء ا عليها. عليها لا يشترط عندنا ا ل ف ر ق ا ل إ س ا ل ة فقط إ س ا ل ة الماء عليها قال, في قال وغشت جميع البدن. الدلك. في الإنقاء البدن الدلك الإسارة لن وغشت يشترط فيكتفى جميع في و أ ن ق ي ل ب ش ر ة ايصال إ الماء الى اصول الشعر و أ ث ن ا ئ ه في ا ل ل ح ي ة و ا ل ر أ س لما تقدم لما تقدم أي من وجوب أصول الماء في بل الشعر البشرة إلا إذا كان ضفيرة في رواية الحرج هذا بالنسبة للنساء إذا المرأة تختشل لها تقدم من من إذا كان رواية هذا إذا أرادت وكان أنقو أي أو في ضفيرة في أن وجوب و ف ي ر ة يعني جدوله فلا جهو ي ع ن ي عليها ان تحل وفيرتها يكفي ان يصل الماء الى و ص و ل شعرها الان انتقل بعد ذكر ي الاركان او الفرائض الى سنن الغسل قال وسننه ان يغسل يديه وفرجه ويزيل ا ل ن ج ا س ة عن بدنه ثم يتوبا ل ل ص ل ا ة ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا هكذا افتي غسل رسل و الله صلى الله عليه وسلم قالت م ي م و ن ة رضي الله عنها وضعت وسلم عليه على على فاقتسل للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا الجنابة الإناء بشماله على يمينه فغسل الماء فغسله من يمينه كفين فأكفى أفاو فرجه ثم ثم م ا لو بيده على الحائط أ ع لم ى الأرض فذلكها ث تمضض والسنشق وغسل وجهه و ر يعملها ا ء ع ى ر أ س ثم أ ع ل ى س ا ئ ر جسده ثم ت ن ح ف غ س ل رجليه هذه ا ل س ن ة لو لم ل م ي ع ه ان ا ل إ س ا نتكلم ن من حيث ا ل ص ح ة لابد التفريق في إكمال الفرض أن أتى في وبين العمل بالأركان د ونقول أن ويبدأ السنن ومن حيث يعني غسل يديني النجاسة يامنه يعني ينتهي يعمل حيث التركيب في النهاية بما ثم غسل وغسل الفرج وإزالة إلى غسل رجليه غسل غسل هذه و صح صح قد حصلت طهاره ان تغمض م وتستنشق وان تفيض الماء على جميع جسدك ولكن ا ل إ ن س ا ن م أ م و ر لمتابعه ة النبي ا صلى ل ل عليه مشرع وسلم صلى فهو النبي ل عليه وسلم ل ه ومتابعة ا صلى الله عليه وسلم على أتى ما به فيها ا ل أ ج ر العظيم م مستنقع الماء لما روينا عن الماء المستعمل يعني ربما هذه لا تنطلق في مثل قال تنطلق كان روينا وتحفزا لا ا ا غسل رجليه ل ويستحب تأخير تأتي يعني في ي هذه هذه إن عن قضية ي ت أ خ وقال يسحب ت أ خ ي ر وبين ّ العلم قال كانتا إن كانت في س ت ن قال ع م ان ء إ كانتا في مستنقع الماء وهو ما رواه مثال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه تنح الماء أيامنا تنحى عن المستنقع ولكن تكون مستنقع رجليه يغتسل تحت رجل الماء الغصم الدرش والماء جاري لا الماء فغسل مثل رجليه في في في آخر لا تكون الا إ ذ ا كان يغتسل في قشط كبير ك ع ا د ة بعض الناس يعني ما زالوا يغتسلون ع ن ي ي بهذه ا ل ط ر ي ق ة فهذا يتنحى ولكن كان يعني والماء وجار تكون وصول وإلى والله ويجيبه لا رجلاه لا لابد له فقط أن يتأكد من وصول الماء إلى رجليه وإلى ما بين أصابع رجليه والله أعلم قال الآن كان يتأكد يعني من يعني مستنقع يعني أن من بين ببيانه ما أصابعه يقتصر في فقط تحته بدأ ما يوجب هذا الغسل ي على ن ي ع من يجب الغسل قال ويجبه غ ي ب و ب ة الحشفه في قبل او دهر ر ي ج ب غيبوبة هي الحشفة, الحشفة الحشفة له أ س الغسل الدكر فالذا غابت قبل دور في ويجب او على الفاعل والمفعول به لقوله صلى الله عليه وسلم الى التقى وتوارط الختانان الحشفة وجب أو الغسل أنزل أو لم ينزل قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فعلته أ ن ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتسلنا وهنا م س ا ل ة أ ص و ل ي ة مسألة أصولية في تعارض الادله د يعني ل ي ورد عن ا ل عنها بالختانان أنزل ينزل إذا التقى وجب الغسل أنزل أو لم وجب أو إذا التقل في دانان وتوارف الحشف الغسلة ووجب هذا يتعارض مع قول ابن عباس رضي الله عنهما الماء من الماء. الماء من الماء اي ماء الغسل يجب إ ذ ا نزل ماء المني وهو المني فكيف ت ع ا ر ض نجمع بين الدليلين لا يجب الغسل إ ذ ا لم ينزل إ ذ ا ل م ينزل ب م ع ن ى إ ذ ا جامع ر ج ل زوجته وتوارت ا ل ح ش ف ة ولكن لم يتم هناك إ ن ز ا ل فلا يجب الغسل في هذا الحديث الماء انما الماء من الماء وهذا يتعارض مع حديث السيده عائشه إذا غابت الحشفة إذا التقل ختنان و الجمهور م و به فكيف ن ع بين الحديثين ت ق إلى قضية. هل قضية يجد على ا ا بين أ د ل القطئية التعارض الأدلة ة أما يكون في الظنية الجمهور أن ع عدم وجود تعارض بين ا ل أ د ل ة ا ل ق ط ع ي ة إ ل ا ما ذكره ابن الهمام رحمه الله تعالى في الظنية الأدلة و هنا أ ي ض ا خلاف بين ا ل أ ص و ل ي ي ن كيف إ ذ ا تعارض الدليلان ظنيان كيف يجمع ي ب ه م ا كيف يجمع بينهما الجمهور يعني إ ذ ا تعارض الدليلان يصار الى الجمع بينهما في البدايه ة يصاروا ي إلى الجمع ب ن م فإنهم يمكن ا الجمع انتقلنا إلى الترجيح انتقلنا إلى إ ل ى الترجيح ف إ ن لم يمكن ترجيح ع ه د ه م على ا ل آ خ ر بمرجح انتقلنا إ ل ى النسخ و إ ل ا يتساقط الدليلان بينما الحنفيه ة ل م طريقة أخرى في ا لهم ج م ع ل ط ر ي ق ة أ خ ر ى في الجمع إذا تعارض الدليلات الحنفية هم يقولون بالنسخ أولا عند ينظر يقولون أن هم في التاريخ. فان ي ل ت ا ر ي خ ف إ ع لم حكم أن أحدهما لاحق لم أن وناسح خنقلوا بالنفس فإن لا يعلم التاريخ يصار الى الترجيح ف إ ن لم نستطع ترجيح أ ح د الدليلين على ا ل آ خ ر يجمع بينهما يجمعوا بينهما إن لم يمكن الجمع بين الدليلين الجمع لم عود إن إلى إلهة ما س و ه و س ن ا ت إ ن شاء الله س أ ب ي ن ب أ م ث ل ة على ذلك ولكن حتى يعني ترسخ ا ل ق ض ي ة في طرق التعارض والترجيح يعني بين ا ل أ د ل ة وكيف يصار إ ل ى الجمع بين دليلين متعارضين أنا أرجو أن تكتب يعني هذه الأمور أن نبدأ عند يعني يكتب على العام. نعم الآن نبدأ يعني الصطاع العام ترسخ تكتب حتى يكتب هذه على ب م الجمع ذهب إ ي ه ا ل إذا تعرض دليلان الجمع يصار إليها عندهم الجمع الجمع تعرض عند عندهم طريقة أول بين المتعارضين ب أ ي نوع من أ ن و ا ع الجمع طبعا إصطاط بالكلية الجمع الجمع الإعمال لماذا قدموا الجمع؟ قال لأن الجمع أولى من أحدهما لأن الأصل في كل واحد منهما هم هو من أولى لأن كل أن في ولا فرق في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يكون دليلان متعارضان عامين أ و خاصين أ و أ ح د ه م ا عامان و ا ل آ خ ر خاصه هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ و ل ى لي اذا تعارضا دليلا ن عند جمهور رسل و أ و ا ل ط ر ي ق ة الجمع بينهما الجمع بينهما ان لم يمكن الجمع يصار إ ل ى الترجيح يصار إ ل ى الترجيح أ ي توديل أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر طبعا والترجيح يكون ب أ ح د المرجحات إ ن شاء الله لعلنا نتطرق ما هي المرجحات في الدروس بإذن الله ا ل ت ر ي ي ا ل النظر تاريخ الدليلين في يصار إلى إلى بمعنى لم يعرف لا جمع ولا ترجيح س ق ط بسقوط ا ل د ل ل ل ي ي ن ا م ت ع ا ر ض ي ن وبعضهم قال لا, لا, نعمل, بالإسقاط لا نعمل بالاسقاط إ س ق ط لا نعمل ل ا ب إ و إ ن م ا يكون فيه التخيير إذا لم نجمع ونرجح وننسخ لا وإنما إلى لا بالدليل العمل بأي بأحدهما وهذا عند الجمهور الحنفية لا الحنفية طريقتهم في الجمع المتعالضين يصاروا النفخ أولا يصاروا لم يتخيل إلى نجمع طريقتهم ونرجح وننسخ نفق أن نجوز عند بين النفخ في أولا أو قبل ي ع نعم ي اللهم الله صلى ل نعم ك ل م ن نعم ا من ل ج بين الأدلة عند الأدلة ا ل ج ه و ر نعم مثال ل ل ى ا ج ع والتفويق ي ب نعم الدليلين ا ل م ت ا ر ض ي ن نعم ذلك ما ورد عن النبي صلى الله و س قال أنا لكم مثل إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة أنا الوالد إذا الغائط فلا ولا يستدبرها لكم مثل أعلموكم إلى أحدكم حديث ذهب هذا فيه نهي عن استقبال القبله او استدباره وهناك ما كيف جمعوا بينهما قالوا يحمل حديث النهي على غير البناء هذا ا ل ح د يحمل ث الأول إذا أ د ك ا غ ا فلا القبلة ولا يستقبلها ئ يستقبل يحمل هذا على غير البناء ل أ ن ه لا يشق في ه تجنب الاستقبال والاستدبار والحديث ا ل آ خ ر يحمل على البنيان يحمل على البنيان. الان ب ن ي ا ل آ ن ن أ خ ذ مثال أ ي ض ا على تقديم الترجيح على ت ق د ي ما ل ت ر ج ي ح عداه ل ى ما ع اللي و النسخ عند ا ل ج روى ابن عباس رضي الله عنهما عن أصم ان النبي السلم تزوج, تزوج ه ا بشرف شرف ميمونه ن ط ق وهو حلال لم بما ك ن ح الحديثين فيه ما احد ر فظاهر تعارب ر م ما فيه ل ا ي ي ت تقول ن تزوجها تزوجها رواية بن عباس انه عباس بن وهو محرم وروايه يزيد عن ميمونه ان النبي سلم تزوجها بسرف وهو حلال لم يكن محرماً فهنا رجحوا لم يقولوا بالنس هنا قدموا الترجيح على النس وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجحوا رواية سيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلال محرما قدموا ميمونة يكن يعني رواية سيدة هي وكونها فهنا هنا أن أن صاحبة رجّه رجّه رجّه تزوجها وهو حلال رجحوا القصه ص ا ح ب ة القصه طبعا ا ل ح ن ف ي ة لا ي أ خ ذ و ن بهذا يعني ا ل ح ن ف ي ة يقولون بجواز يعني زواج ا ل إ ن س ا ن وهو محرم زواج ا ل إ ن س ا ن وهو محرم ويحملون الحديث يعني حديث ان النبي سنه تزوجها وهو حلال حديث ميمون يعني لا يهملونه ولكن يفسرونه بتفسير آ خ ر لذلك يقولون ا ل ح ن ف ي ة بجواز يعني أ ن يتزوج ا ل إ ن س ا ن وهو محرم بمعنى أ ن يعقد ان يعقد على زوجته ولكن لا يجوز له يعني د خ ل ب ه ان وهو محرم لذلك أ ا يدخل بها وهو محرم, أنه دخل بها ولكن هو عقد عليها وهو محرم. هذا وهو الجمهور فيه الجمهور نأخذ ما يحمل الحنفية الشافية لا العقد مثال الجمع الترجح بالنسخ النسخ يحمل محرم ثم وحكم حكم يجوزون في في حتى عز آخر مثال ه ق و ل ه تعالى ولذين ا يتوفون منكم ويذرون أ ز و ا ج ا و ص ي ة لأزواجهم مثلا الى الحول غير إ خ ر ا ج في س و ر ة ا ل ب ق ر ة وقوله تعالى ولذين ا يتوفون منكم ويذرون أ ز و ا ج ا يتربصن ب أ ن ف س ه ن أ ر ب ع ة أ ش ه ر و ع ش ر ة فهاتان ا ل آ ي ت ا ن م ت ع ا ر ض ت ا ن حول ع د ة المتوفى عنها زوجها ف ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى تفيد أ ن عدتها سنه فلا و ص ي ة لأزواجهم مثلا الى ع د ة س ن ة و ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة أ ف ا د ت أ ن ع د ت ه ا أ ص ب ح ي امور ا ل ل م ن ا ا د ت ه و ر ذ ه ب ز و ل و ا ت ي ازود هم مكان الى ه ل ي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي ر ه ي راي راي راي راي راي ر ا ج راي راي راي راي راي راي راي راي راي ا ل راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي ر ا م راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي راي ا يجب عليها وهي ا ل ى د ة م د ة أ ر ب ع أ ش ه ر وعشر ايام الان ناتي الى مذهب الحنفيه نشط ا ا ل ح ن ف ي ة عكسها نتجه يقولون بالنسخ صاروا الى النسخ فان لم يثبت النسخ قلنا ب ا ل ت ر ج ي ح ثم الجمع وفي النهايه الاسقاط يعني إذا لم على اذا تعارض آيتان, آيتان, ايتان تساقطتا ويصار إ ل ى ا ل س ن ة ولا يصار إ ل ى آ ي ة ث ا ل ث ة ل أ ن ه يقضي إ ل ى الترجيخ بكثره الادله وهو لا يجوز مثلا نأخذ مثال على تساقط الأدلة. ق ر أ وقد ا ما ا من تيسر ل ر آ ن مع وردت الايتان ا في ا ل ص ل ا ة في محل واحد فتساقطتا الآن قلنا لا يصار ثالثة نذهب إلى أقل في الدرجة نذهب إلى السنة فيصار في هذه الحالة كما في القرآن طبعا البسلال إلى إلى دليل أقل إلى المقصود آية نذهب نذهب في في مصر هذه هذه وإذا ويصار إ ذ ا القرآن فاسمع قرأ له و إلى الى س ن ة إ ل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إ م ا م فقراءه ة قراءة الإمام ل لذلك الامام ح ن ف ي ة ق ل و ا في ث ل هذه ق ل ل و ا ع د جواز قراءه ة الفاتحة أو القراءة عام إمام قال من كان بشكل للمأموم خلف ل أو من إمام فقراءة ا له إ م م ا ل قراءة التعارض هكذا الحنفية جمع يعني الحنفية بين في التعارض بين دليلين فيصار الطريقة بإسقاط الدليلين إلا هناك بينهما مرجح يكن أن ف إلى م الى دونهما ا في م ر يصار ت ب ة إ ل السنه ة فتعرض ق و ل ت ع النبويه ى فقرأوا ما فيسر ما م القرآن مع قوله تعالى وإذا قلع القرآن فاستمعوا قوله قلع له ولا مرجح وأنسطوا مع ي ن ه م ا ل ا مرجح ب ن م ما هو أدنى منهما مرتبة ا فيصار فيصار السنة النبوية إلى إلى أدنى هو فأخذوا النبي ا في قبل صلى ل هذا عليه وسلم ل إن كان لأخذ إمام فقراءة الإمام لأخذ ماذا مثال على إ س ق ا ط الدليلين ن نأخذ مثال إذا تعارض سنتان سنتان تتركان أدون منهما الآن نحن أخذنا آيتين آيتان أدون إذا إذا مثال ويعمل بما مثال ما تعارض تعارضت إذا تعارضت يصار السنة إذا تعارضت سنتان يصار على سنتان. سنتان. إلى إلى ل هو أدون. ما هو هو و د ما ن ل س ن ة ما هو الذي أ د و ن من السنه ة سنة يعني يصار ي عارض كان إذا إلى غ م ا هو ا ل ذ ي أدون من ا ل س نعم ة ا ل ق ي ناخذ بالقياس أ و ب أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ناخذ مثال ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه سأن النبي صلى صلاة الكسوف ركعتين. كل ركعة بركوع وسجدتين صلى الكسوف النبي ركعتين ركعتين صلاة صلى كل صلى بركوع ركعة كل ركعة ك ر و ع يعني وسجدتين ك ا ل ص ت السيده ة عائشه ان ل ب ي صلاها ركعتين ب أ ر ب ع ركوعات واربع أ ر ب ع س ج ت يعني في كل ك ركوعين ع مجموعهما ر وسجدتين وفي أ ركوعات وأربع سيدات ج د فالحدثان ا ت ص ا ا ما ر إلى و ن ه م وهو القياس لذلك الحنفية لذلك ق س يعني قالوا أن ص ل ا ة الكسوف تصلى ك ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا ل ي ة ب ر ق و ع وسيجتين ليس ب ر ق و ع ي ن في كل ر ك ع ة قاسوها على سائر الصلوات ع عند ا الحديثان قالوا بالقياس فصلاة الكسوف الأحناف خلافا ر برقوع للجمهور ض وضح تعارض وسجدتين سنتان المثال إذا سنتان الآن إذا الآن إ ذ ا تعارض قياسا ف إ ن أ م ك ن ت ر ج ح أ احدهما ا ل آ خ ر بدليل شرعي ف إ ن ه حينئذ يجب العمل بالراجح إذا وإلا إليها تعارض قياسا وسطانا القياسين على الآخر عملنا بالراجح عمل المشتهد نرجع التحرم ليس القياس يصار ليس القياس وراء وراء أن أحد بعد على عمل له قلبه لأنه شهد حجة حجة يصار إليها. ليس وراء إ ذ ا اختار المجتهد أ ح د تابعين القياسين تعين بالنسبه ة ل بمعنى أصبح هو ا له ح ق ع ن د وهذا راي أ ي ل ح ن ف ة بحيث إ ذ الحنفيه اختار ا م ج ت ه د أ د ا ا ل ق ي ي س المتعارضين العمل ثلاثا ل ل يجب به ش ة الشافعيان وكل م ج ت د العدول عنده إذا قياسان شاء له قولين تعرض يفتي أن يحق بأي هذا يعني باختصار حتى انا اطيل في هذه ا ل م س أ ل الذي ل ة جفعنا يعني ق و ل عن ت ر وهو حديث ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة قال إ ذ ا التقى الختانان وتوارث ا ل ح ش ف ة وجب الغسل أ ن ز ل أ و لم ينزل قلنا قالوا قالوا العباس الماء الماء قالوا بالنسخ أنه يعني من وهنا بنسخ عارض طبعا السيدة وبعض عائشة حديث حديث ولو أ ي يترجى ض ا هذا ا ح حديث د ي ث على الماء من الماء إنما من ك ن ا ل س ي د ة عائشة ع ي ن ي هي ص ا ح ب ة ان ل ح ا ي ع ي قال فعلته أ ناخذ ورسول وسلم لو أردنا الله صلى الله عليه فاقتشل لأنه أن أ ن بالحديث الاول أ أنظر و ل يعني يعني لفصور م الماء ماء م ن فبالتالي إ ذ ا أ و ل ج الرجل في قبض او د ب ر ولم ينزل على هذا الحديث لا يجب عليه الغسل لا يجب عليه الغسل وكذلك لو مثالا عليه إذا أيضا يعني إذا الرجل هو لا إلاجا فلا يجب عليه لذلك الجمهور الحنفي على أن حديث السيدة لحديث استمى إذا استمى أيضا إذا استمى هنا أيضا عائشة ناصفا إنما يجب يوجد يجب حديث نضرب هو منهم قد أن الماء الماء من الماء وكذلك إ ذ ا احترم الانسان على الحديث إ ن م ا الماء من الماء لا يجب عليه الغسل أ ي ض ا لانه أ لا ن ه ل يوجد و إيلاج ل ك حديث سيد عائشة و ناسخ لا ح د ي ث إ ن م الماء الماء من و ه يوجد صاحبة الحادثة بقلبها إذا التقى الختانان ت و و ا الحشف ر ب الغسل أنزل قالت أنزل أولى منزل س ي علاج ا ئ ش ة ن فعلته أنا ورسول الله ل أنا س ق وهذه احدى ا ل م ر د ح ا ت يعني في الادله الظنيه يعني لتعارض ذليلان ظنيان وكان احدهما يعني فقيه فيقدم قوله على غيره وذهب الصورة وجزاكم تفهم لهم لهم الله الله افهم بماذا بسم الحديث انما الماء من الماء لا علاقة بماذا لا علاقة بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله يا سيدي وجزاكم عنا خيرا يعني كنت أفهم من انما الماء من الماء كنت فيكم من من حديث سيدي يعني من يعني لا ع ل ا ق ة له ب ا ل إ ل ا ه وعليه إ ذ ا ا ح ت ل م ا ل إ ن س ا ن فبناء على هذا الحديث الذي هو إ ن م ا الماء من الماء عليه يجب عليه الغسل وكذلك إذا استمنى بيده وهكذا مولانا؟ وأنا أقول ولكن أو كذلك إذا إذن هذا هذا نزل المني عليه الغسل على الحديث أليس لا استمنى مدام بناء يا أنا قلت منه يفهم يفهم أو قد يفهم بيده يجب بغير منه قد ي عندما ي ع ن نقارنه بحديث ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة إ ذ ا التقى الختانات و ت و ا ب مقارنه مع هذا الحديث أ ن ه إ ذ ا أ ن ز ل من غير علاج لا يجب الغصن ا هنا المساء للإستناء وكذا مقاماتنا السيدة عائشة هذا ما الفكرة شاء لم أختلف جلت قلت معك من يفهم منه كيف وضع مع بصورة وضعت وإبنكم أن شاء الله قال وكذا قصدت قال حديث في الدوري ل أ ن ه محل مشتهى مقصود بالوطء يعني كما ي ج ب غ ي ب و ب ة الحشفه في القول ايضا ونحن الفتوى هو الجمهور هو قلنا أن أن ناسخ لحديث إنما الماء من, الماء. إنما الماء من الماء. حتى عند الحنفية يبالغون في هذا. يعني حتى لو لم يتم إنزال يعني إذا كانت حديث حديث لحديث حتى العزاء عليه العلماء على السيد الماء الماء عائشة هذا في يتم حتى لم مماثة ساحشة إذا هناك ممارسة فاحشة. عند الحنفيه ة التقى الختان من غير ادخال وجب ا الغصن عندهما حتى ولو لم ينزل يعني إذا بعدين معك نصير نعد نقاط و ع ن ا ت انت نايم ش انا بحكي بجها وانت بجها نعم يعني اذا التقى الختانان وجب الاصل وهذا عند الجمهور يعني لم يخالف احد بارك الله فيكم وكذا الوافقون في او وجب كان اذا الدبر قلنا لانه محل المستهى يعني إذا كان في للخالف يعني محل دبر وجب الغسل كالقبول ولقول علي رضي الله عنه توجبون فيه الحد ولا توجبون فيه صاعا من ماء وفي الزيادات يجب على المفعول به احتياطا طبعا هذه ر و ا ي ة ولكن ا ا ج ع عندنا ليس باب الاحتياط إ ن م ا وجوبا قال وانزال المني أ ي ض ا مما يوجب الغسل انزال المني على وجه الدفق و ا ل ش ه و ة انزال المني على وجه الدفق و ا ل ش ه و ة قال وفي الزيادات يجب على المفعول به, به احتياطا الفتوى على ما ذكره في ا ل م ت ن او, أو الذيب الزيادات وروما م ع ن ى كتاب محمد, كتاب محمد بن الحسن وطبع حديثا في ست مجلدات شرح قاضي خان على الزيادات نعم من يعني ومن نقصو ولكنه لن نطبع علمية طبع العلمية طبعا طبعاتهم عندهم مطبوع معتمد معسلت عمر مجلدات السقيمة مش برسالة الكتب تقريبا دار دار ست سنة أخزاها الله هكذا إلا لا هذا معتمد في الفتوة أو مش معتمد في الفتوة في في في أو أبو、عمر. ا ن ج ع ح ن ا ئ ل ن س ا ئ ل رسائل ر س ي ئ ن رسائل رسائل رسائل ر ا ئ ل رسائل رسائل ر س ا ئ رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل ر س ا ل رسائل ر ا ئ رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل ر س ا ل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل ر ا ل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل رسائل ر س ا ئ عتمدة ل ر ا ئ ل رسائل ر س ا ئ م رسائل ونحن لا نقول عن كتاب كانوا يعني أ ن ه معتمد أ و غير معتمد يعني ت كنت و ع ر ف ش غ ل ة مهمه ة جدا يعني عندما معتمد مثلا أن كتاب فلان يعني غير نقول أن ذ ا لا لا يعني ي أنه و جدا فيه م س ئ ل طلبة العلم على لم يقوله كتاب فلان غير معتمد مثل كتاب مثلا ظلم ذلك الله معتمدة ما معتمد يعني يعني يعني يعني كتاب كتاب نعد كثيرا فيها غير قفشتاني في وإن كان قفشتان نحن نعد بحث في ذلك إن بحث ما شاء、الله. يعني من الكتب التي يذكرها ي علماءنا ن ي ع في الكتب غير المعتمده ة الكتاب القرستاني في ش ح على كتاب القدوري طبعا و أ س ب ا ب عدم الاعتماد ك ث ي ر ة منها أ ن لا يكون المؤلف معروفا مثل الإمام رحمة القرستاني الله عليه وهذا الكلام يعني هو نقل عن نقل ي عن ي بالعبدين نقلوا عن شيخه و ش ي خ نقل و ا عن عصام وعصام نقل و ا عن شيخه فلا يوجد يعني واحد يقال بذلك و إ ن م ا كل واحد ينقل عن الاخر ظ ت الكتب معتمت كل فكيف قلون الثاني يقال مثال من عن أنه غير آ يعني على كتاب قالوا أنه غير معتمد يا من يذكر على معتمت معتمت أنه من قالوا كتاب كتابا غير معتمد؟ يعني مثلا ا ل كتاب نور ق الايضاح كما يذكر مسائل غير معتمده فيه فهل نقول يعني كونه يعني يذكر بعض ا ل أ ق و ا ل غير ا ل م ع ت م د ة لا الوقايه معتمده ة الأربعة الوقايع نقولنا الكتب التي اعتماد المتأخرين ل ي من كتب ا مثلا الفتاوى الهندية مثلا أو كتاب اللهم سيدنا الشرون يعني محمد صلى بولاني أو يعني كونه ينقل بعض ا ل أ ق و ا ل غير ا ل م ع ت م د ة هذا لا يعني, يعني انه غير معتمده ة أو أ ن ل ا يجيسى ي مسائل معتمدة ع ن ي مثلا ل ل كتاب ا ه م لا م ا ا ل ح د يوجد ج ه ر ة مثلا كتاب و ه ر شرح مختصر ة معضل للإمام ا فيه يعني ذ ا كتاب الجوهرة شرح مختصر القدور للإمام يعني هذا شرح مسائل خ ت ص يقول م اللكنوي ي ع ن أن ي هذا ا ل ك ت ا ب غير م ع ت م د و ي ج ي واحد يقول والله أ ن ا ما بنقول من كتاب يعني مثلا واحد يحتج ا ب م س أ ل ة ذكرها مثلا ا ل إ م ا م ا ل ح د ا ج يقول والله الكتاب هذا فاهم. فاهم كتاب في يقول الكتاب نص علماؤنا على عدم اعتماده أنه يكون تقول مفاهم فاهم انش لكل عن ا ا ل عدم ت م نحن قلنا هناك كثيرة ع د اعتماده ل ا ي ع نعود ي مثلا ن لكتاب الجوهر, الجوهر النيره ج و ه ر ا ل شرح مختصرة الحدد تماعي الإمام القدوري ا ل و ج ر النيرة غير كثير كثير ة الجوهرة النيرة معتمدة العلماء لما قالوا إن الكتاب غير معتمد قالوا إن صاحبه يعني معتزل. الإمام الحدداء لا ننقل عنه. ولكن كثير من العلماء بالعبدين ما ينقل عن هذا لا معتزل معتزل لذلك ننقل ولكن نينقلون ينقل أنه أن يعني يعني عنه من منهم عن يعني أنه في يجا فيه معتمد مسائل、معتمدة. لكنهم يحذرون من باب التحذير أ ن ه قد ينقل مثلا أن نقل بعض المشائل بعض يعني رأي التارث فيها في معتجلة نقل ا ل ع ا ئ د خ في بعض أبواب فمن هذا الباب قالوا غير معتمد. مش أن المشائل ي ر قالوا معتمد م ع ن ت ه أن ا م ش كله غ يعني ر م إيش ل راي ب ن غ ر ك ت ا ب ا ل ج و ه ر نيرت والنظائر أن الأشباح م ث ل ا ابن ع ا د ي النص على أن ك ت ا ب ا ل أ ش ب ا ح ه فيها م م يعني غير、معتمد. م ا يجيش واحد يقرا و والله لأنه هو يقوم ل لأنه ن ا ي غ ل م م ع ت د في م ل ل ذ كتاب لم ي ع م د ل يقولك أنا أ هناك ش الاشباه كثيرة ع د م ل أ ع ت كتاب م مثلا ا د والنظائر لماذا لا, يعتمد؟ لأنه الكتاب يعني موجز. يعني يعني لا والنظائر ويفهم ع شديد الإيجاز يستطيع يقرأ والنظائر ي وفير يفتي منه فيقع عنده ا ل خ ل ط وقد يفتي بما لا يفهم يعني هيك بشدة, إلغازه بشدة إلغازه وذكرها إلا الامام اللتنه برحمة ا ل عليه في مقدمه الجامعه الصغيره يعني أرجو أن أرجو أ ر و ت ق اشرت أنا أنا وضعتها ا ل م ر ة الماضيه ة اقرأ في كتاب أنا وضعت هذه المقالة في وضعت ذ ه اقرا ل م ا الأفصين ل الكتب ة في ي منتدى غ ل الكتب المعتمدة م م ع ت د ة غير في المزهر وما الأشواب التي اعتماد ا إلى ل عدم هي تؤدي بعض كتاب ب ورهت إلى ل ل منقول لا ل م معتمد ش أنه يعني هذا أنه ا ا غير ت ك كله يكون هناك、شباب. ممكن لأنه ممكن يكون لأنه مثلاً صاحبه غير معتزدي معتمد وإنما شبب الكتاب شديد الالغاز والايجاز والتى لا يستطيع اي واحد يقوى على فهم ا مسائله ي وهذا فنقول عدم أو أنه مجهول اعتماد الحال كالإمام القفستاني مثلا ممكن لفقد لفترة قريبة يعني إلى عدم يعني يعني يعتمدون البرهاني البرهاني هو المسوع العظيم في مذهب لا ينقل إلا المعتمد زمن إمام المحيط قريبة نص علماؤنا على عدم اعتماده لعدم عدم وجود ا لعدم إ م م ا ذلك يقول ن ا وجودك د الكتاب أنا قرأت منه ط ا فإذا به لا ينقل إلا ا ل ينقل ل ع ع ت ت ه به م م فلن الفقدان مزالت العلة له ا مفقودا إذن باعتماده وكان الاعتماد أو أنه مثلا صاحبه يعني بما لا、يعرف. هذا هذا القول السبب بالكلية إذا كان صاحبه بما لا الغف والسمين لا ن إذن نقول يبين أنه يعني ينطبق ينطبق أنه يعني بمعنى ينقل, الغفر السمين. لا ينقل يعني عدم معتمد يميز بين المعتمد يعرف يعرف قوله أو على سبب يهرب يهرب بين غير يشط من غير المعتمد غير ي ف ك وسالت ن نقله من غالب ا ل م غ ي ر ا ل م ع م د ة نعود إن ش ام ء الله قال زال ا ل وإن ن ي سليم وجه الدفق والشهوة لأنه ا عن فيجب الغسل المراه ترى في منامها أ ن زوجها يجامعها قال عليها الغفل إ ذ ا وجدت الماء وَلَوْ خ ر ج ن ايش عَلَى طبعاً الدَّفِقِ وَجْهِ إ المقصود بحديث أ م سليم أو أم سليم قال عن ا ل م ر أ ة ترى في منامها أ ن زوجها يجامعها قال عليها الغفل إ ذ ا وجد في الماء يعني بحقيقة يعني الخضية بالنسية للنساء ما محيرة رأيكم يعني المرأة تجماء كما هو ح الحالات الرجل إذا ا ت ت ل م التي تجد بها المراه أ ة م إيمة يعني أنا أ ق ر ت ا طبياً واحد ا ب هي ل م ل لكل مليون ي و ن ا ل ة واحدة ي علمه ن يكون عندها ي ا ق ر كرجلين لا احنا لسه إحنا ا فصلناش يا إحنا الآن راح نفصل عن... بس أنا الفرق والمرأة ا ا ا نفصل في أتكلم على قضية... اه, يعني الفرق بين رجل ل ل كنت يعني بين شيخ قضية أحمد ح بس ت يعني الرجل إ ذ ا احترم قذف وجد الماء ولكن ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة لا يوجد عندها قذف يعني بعضهم يقول أ ن قذفها داخلي فكيف ترى الماء اما ق ض ي ة أ ن ه يخرج يخلق يعني قذفها إ ل ى الخارج هذه حالات نادره ا أنا, أنا قلت ي و جدا ح ل ا ت شاذه ة قليلة يوجد ونحن حالات نحكم لا ا ا على ل ش يعني لا نحكم على الشاذ يؤخذ الحكم الشرعي من حادثه نادرة ي نادره ن النشاء ا و ح بالمليون طبيا بالمليون واحد من ت ق ف كالرجل ن س ب ت واحد بالمليون يوخذ أو والشاذ تعرفون الأصول الحكم الشرعي لا من حالة نادرة أو شاذة النادر والشاذ لا حكم كما حكم لأنه لهم من في、الأصول. يعني ا ل م ر أ ة بالنسبه ة ل ا يعني احتلامها أ و وصول يعني ق م ة ا ل ل ذ ة عندها هي عباره ة عن ي عن رجفات يعني نسميها بش أ ن وذكرت هذه ا ب ا ل أ ه م ي ة ومو في غيرك ه لا أ ك ث ر مش متزوج ونجوز ا ب يعني لا بد للمسلم ان كان ذكرا او انسى ان يتعلم هذه الاحكام اما ان يبقى جاهلا في دينه وهذه المصيبه ة جامعة نحن الان النساء شباب شو ويجاوز تزاوز افكام تخلص وكذلك تعرف يختصر تعرف تختصر ويكفر كيف كيف كيف السيد عليك يقول فعلت أ ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلنا كذا وكذا وفعلنا كذا لتبين الحكم ن ا يقول مبينه ا ي عن ي النبي س ا منه صلى الله عليه وسلم ولكن ابناء و ض ع يعني هاي, هاي حال الشباب ل ل أ س ف صار عندنا يعني ش ب ه ت ه ي ه حرام إ ذ ا ما بيعرف ا ل م و ض ة اما إ ذ ا قالوا له والله انت جاهل يبينا الجاهل بلغتك حالي يعني صار في القضيه م يعني كيف يفهم هذا على ع ا م ة النساء لا ب أ س يعني حدثنا ف ي المر ق ى ي و م قال ولو خرج ا ل آ ن س ن أ ت ي إ ل ى سؤالك الشيخ أ ح م د قال ولو خرج لا على وجه الدفق والشهوه ة كما إذا ضرب أصابه على ظهره وبغير شهوه او على غير شهوه انفصل فلا يوجب ا ل غسل وهذا في خلاف ا لكن م د ل لما يخرج على وجه الدفق لم يجد عن عن العضو غسل وخروجه على وجه الدفع و ا ل ش ه و ة ولكن هناك خلاف في المذهب عند أ ب و يوسف خروجه عن العضو وعند ا ل ب ق ي ة انفصاله عن موضعه عن شهوه أن أو إنسانا استمنى إنسان أفاق يحتنم و و يحتنم ف أ م س ك ذكره قبل أ ن ينزل فلقي ماسكا لذكره إ ل ى أن أن خمدت شهوته. إلى أن خمدت شهوته شهوته و إلى ان ض ح ا ل آ بعدما خمدت شهوته وخفت حدته خفت الشهوة، الان ش ه و ة ل آ سيسي هذا الملك ن و ن عن خرج ع ا ل ب ولكن غير شهوة و خرج من داخل صلبه إ ل ى ذكره بشهوه ة من ه هو الصورة الآن بشهوة خرج إلى ذ ك ر يخرج ثم أمسك من أن الذكر ي على وجه الدفق هذه ا ل صوره واضح ايش الفرق بين الصورتين أنه أنسكه هدأت الحالتين هو خرج يعني من صلبه إلى ذكريه على طريق الشهوة. ولكن طريقة الخروج من لم تكن يعني أمسكه حتى هدأت شهوته. لذلك أبو يوسف خروجه عن عن هو صلبه ذكره الشهوة شهوته خروجه بشهوة في يوسف بدفق طريق طريقة يقول كلا الذكر لذلك إلى على الخروج لم العبو العبو إذا حتى أبو خرج خرج وفي ج ب الغسل ح ا ل الذي ذكرها أ خ و ن ا أ ب و عمر إ ذ ا أ م س ك ذكره عن د أ ب و يوسف ي ج ب عليه الغسل وعلى من قال أ ن ه انفصاله عن موضعه عن شهوه ة يجب يعني طبعا بالقول الغسل وأنا الأول سواء أقول أمسك إن ك ذ ر فسال من خرج على وجه الدفق الأحفار فيجب عليه الغسل المن بما وقلنا العبادات قلنا فوقها على على عليه ولكن الله موضعه عليهم أنه عن تبنى نحن أو وجه ونرضونا خرج خرج من هذا الخلاف ل د ق ة نظرهم و بعد نظرهم في مثل هذه المسائل اذا انقطع الحيض أ و النفاس عن ا ل م ر أ ة وجب عليها أن أ تختسل م ان الحير تعالى بالتجديد بالتجديد فلقوله حتى حتى يطهر بالتجديد. حتى يطهر م ع من قربانهن ح تغتسل ى ي ولولوجبه وأما لما النفاس فبالإجماع منع وكذا يجب على ا ل م س ت ح ا ر ة إ ذ ا كملت أ ي ا م حيضها ل أ ن ه ا في أ ح ك ا م الحيض كالطاهرات、طيب. الآن نفصل فقط في هذه المشألة لعلنا نقف عندها نفصل فقط انقطع في حيوها أو نفاسها واجب عليها الغسيش يطني هذه المرأة حتى واجب الناج بناء على تعالى حتى يطلع أن يأتي زوجته حتى تتضخر、طيب. عند ا ل ش ا ف ع ي ة روان الله عليهم يحرم يحرم على الرجل أ ن ي أ ت ي زوجته حتى ت خ ت ص ر حتى ت خ ت ص ر هذا عند الشافعيه ة سواء ن ت ى على حتى حيضها لأقل الحيض أو لأكثر الحيض يحرم الحنفية يأتيها حتى تختصر عند يختلف الوبع لأن هناك قراءتين للآية رواية قراءة بالتجديد هناك الوبع قراءة وقراءة لأقل لأكثر رجل لأن أو أن تختصر يضطخر عند حتى بالتخفيف وقراءه حتى يطر ف ر و ا ي ة التجديد على ماذا تحمل و ر و ا ي ة ا ل م خ ص ص ة بالتخفيف على ماذا تحمل نعم ر و ا ي ة التخفيف حتى يطر هذه تحمل على أ ك ث ر ا ل ح ي ض أ ن ت م تعلمون رحيين لمن اتي ا ل ح ي ض إ ن شاء الله أ ن أ ك ث ر ا ل ح ي ض عند ا ل ح ن ف ي ة ع ش ر أ ي ايام م عشرة أ عند ا ل ح ن ف ي ة ف إ ذ ا وصلت ا ل م ر أ ة إ ل ى أ ك ث ر م د ة ح ي ض ه ا ع ش ر أ ي ا م ما بعده يعتبر استحابه ا صلاة وقت ف إ ذ ا مضى عليها وقت صلاه جاز لزوجها ان ياتيها ل خ ف ف يجوز ج و ز ل أن يأتيها و ل عليها الغسل الشافية قالوا على كل ل ل ا ا ا يجب ي ح ت ن يعني ل ان يجوز للردل أ ي أ ت ي ز و ج ت ه قبل أن ت ت خ س ل من بالإجماعة والنفاس النفاس الحيضة قلنا ذاك نتكلم عن على قراءة التجديد حتى يطهر وعلى التجديد ل حتى قراءة يطهر رواية ا ت خ فهذه حتى ي ر ف ه على ق ر ا ء ة التخفيف اذا يعني كانت حيضها عشر أ ي ا م ومضى عليه وقت ا ل ص ل ا ة والمقصود بوقت ا ل ص ل ا ة يعني الوقت الذي تستطيع به أ ن ت خ ت س ل يعني مقدار ما ت خ ت س ل به فيجوز للرجل أ ن ي أ ت ي زوجته قبل أ ن ت خ ت س ل ولكن إ ذ ا انقطع ل أ ق ل من عشر إ ذ ا انقطع حيضها لا اقل من عشر يجوز ا الى اكثر الحقيقة م لم مندة ايام لا يجوز يعني يصل الحنفية عشر وهو للرجل ل ان يجوز لرجل ا ياتي أ ت زوجته ي قبل ن خ الفرق ن كنا الحالتين قراءة وقراءة التخفير التجديد الارض الاحلاء سافعية كل في في و ج زوجته لرجل ان يأتي ز قبل بكرى الصورة نسأل ان تختصن وضحة او عنها واضحه ترى انتم الدكاترة طرد بصير آه يعني أنتم عند الدكاتر في في في يعني مقاعدين جابه اه ا عند ل ح ر دكتور ة وكونوا ف الشيخ يوسف شيخ يوسف بس بقى نسكر ا ل س م ا ع ا و ن ا الرضواني اه وضحت ايش الفرق بين ق ر ا ء ة ا ل ت س ج ي د و ق ر ا ء ة التخفيف الشيخ يوسف وضحت وواضح او لا كنت نايم كنت م ع ض ن شوفوا كيف الامور بلشت تتحشى طيب اخونا الرضوان و ا ض ح ة م س أ ل ة ننجو بنفسك اذا انك مش م ت أ ك د اقول لا مش و ا ض ح ة ان راح اقولك ل و ا ض ح ة وبهالفرق بين ا ل ت ج ي ل والتخفيف يطهر ويطخر <تصفيق> طيب فكرة من البغدالي مع الشيخ بنعيد م محمد صلى كلنا يعني لا ل ل في يعني يجوز ادن احنا ج ل يعني يأتي ان ز و ج ت ه الحائط ي ع ن ن ي ي حتى ق ط ع ح ي ض ه ا عنها الحائط هنا خلاف الشافعية حتى والحنافية ينقطع بين ش و ا لابد ن الحالتين عند ق ع حيضها الحيض في لأقله لأكثر كل أو الشافية لابد لها أن تختصر. يعني تختصر ل ان يجوز لرجل أ ي أ ت ي ز و ج ت ه حتى تختصر عند ا ل ح ن ا ف ي ة أ و س ع نظرهم أ و س ع في هذه المساله أ ل للآية ة ق ر ء راضح قراءة حتى يطهر وحتى يطهر التخفيف بالتجديد بالتخفيف حتى وحتى فقال تحمر ر و ا ي ة التخفيف على أكثر الحيض. اكثر الحيض عند الحنفيه ع ش ر ة ايام فاذا كانت م د ة الحيض عند المراه ة يصل عشر م و و اكثر مدة ل ح ي ض عند ا ل ح حيضها ن انقضى ف ي ة واذا ل عشره جاز ج ز ل و ايام ان أ ت ي ه قبل أن قبل تغتسل تغتسل ان ان اذا عليها وقت صلاة وقت ووقت ا ل ص ل ا ة المقصود فيه يعني بمقدار ما تغتسل يعني ربع س ا ع ة نقول عشر دقائق عشر ربع ساعة يجوز للرجل أن يأتي زوجته ق ب أن تختسل وعلى و ا ا ي ة ل ت حتى يضطهر هذه م ن ك ان ت عادتها أقل من عشر أقل أ من ياتي م لمن ن ك ا عادتها ت ت أ ه عادتها شهرية ا أيام انقطع حيضها أيام سبع لسبعة ي فلا ج و زوجته ل ز ه ا أن أ ي ي ا قبل أ ن تغتسل وضحت الصورة أخوان يا لا ي ل ف يقصد يضحر ويضحر بالتخريف والتجديد لا, لا يقصد به لا يقصد به هذا كثير من الناس ي خ ط ئ به يعني يعتقد ان ن خ و ض وقت ا ل ص ل ا ة مقصود فيها ص ل ا ة ك ا م ل ة لا ولا ما و ن ا ص منها في البداع وغير المقصود فيها يعني حتى يعني فاذا مضى عليها وقت ا ل ص ل ا ة يعني بمقدار ما تغتسل وتصلي ق بمقدار ما تغتسل ي وقت ا ل ص ل ا ة هاي ا لا م ق ما زاد ل و عن تصلي ا ا قلت عشره دقائق وبعشياء ا ب يعني حصل ايام الكلفة على ر هذا استحابه ا الحيض والاشتحاض ان شاء الله نفصل هذه احنا هنا لانه احنا بنحكي عن موجبات الغسل يعني من الاحكام الغسل الحيض هذه باش موجبات خطاع وورده ولكن أ ح ك ا م الحيض إ ن شاء الله باذن إ ذ ن ل ل وجل نفصل ه فيها عز ب إ الله تعالى عندما ن أ ت ي إ ل ى باب الحيض والاغتسال ان شاء الله نفصل فيها. الشافعيه ن ا عارفين اكثر الحيض عندهم ر ف كيف قال الشافية قال خمسه عشر يوما ف ه ه م و من فهم المخالفة او مفهوم الموافقة او ال بالدكية او من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني النساء ناقصات عقل ودين, ناقصات عقل ودين فلما سئل قال ناقصات دين تقود تصلي شطر عمرها لا تصلي تعالى تعالى مفهوم إحدهن مدة الإمام رحمه رحمه حيض عمرها عمرها هنا فهم الإمام رحمه الله فهم الله فمن يعني من مفهوم النص فهم رحمه الله تعالى أن من من شطر من كلمة شطر الشافي شطر شطر أكثر لا لا كلمة يعني أن أكثر انقطاع ل ل ح ي يوما ض خمسة عشر عجلت عشر عند الشطر ففاهم أن أكثر الحيض خمسة يوما الشافئية عند الحيض والنفاس اما الحيض فلقوله تعالى حتى بالتجديد يبطهر منع من قربانهن حتى يغتسلن و ل و ل وجوههن ما منع وكذا المستحاضة يجب على إلى كاملت ايام حيضها لانها حيضها في ا ح ك معنى حيضة الطاهرات م ا ل م ر أ ة التي تزيد ز ي د ع د ت ه ا عن عشره ة عشرة ايام يعني ما زاد السحاب يعني عن يعتبر العشرة تختصر وتعتبر خلاص ل حكم في ط ر ايام ت قال ا ل ومن ب بهذا ا ل س أ ل خلاف المرأة الجاية السيقل ة فيها نطفون فوجد في كبير ثيابه معناته عنه ومن م ن ي ن او مبيع نو نحنا في اليوم عليكم ان شاء الله نحن ن ف عن هذا ل و ع نحن ن و ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ه ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ط ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن يعني انت سيدتنا ولا نعصي لك أ م ر ا ش ا ه الله طيب والحمد لله رب العالمين اسال الله تعالى أ ن ينفعنا بما سمعنا و أ ن يكون وما كان م ن ح ج ة لنا يوم ا ل ق ي ا م ة لا حج علينا و أ ن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما و ت ص ط ق ن ا من بعده تصرقا معصوما انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين